الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفوا بربهم يعدلون ثم الذين كفوا بربهم يعدلون الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مَنعِنده ثُمَّ أنتم تمتنون فَقَدْ قَضَى أَجَلَهُ وَأَجَلُ مَنٍ ندهُ ثُمَّ أنتم تمتنون في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما ت أَقْتِيْهِمْ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا أَسْرِيْهِمْ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 سوف يأتيهم أنباء ما جانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكنا ألكم ألم يروك أهلنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم مكنناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء سماء عليهم درارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم وأرسلنا السماء. أهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا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 اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ رَجُلًا وَلَنَبَتَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِنَا ۚ تَبِّكَّ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ وَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولقد استهزئ برطل من قبلك فحاق بالذين تحروا منهم ما كانوا به يستهزئون الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل, قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما والأرض كل لله قل لمن ما بالسموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون كَانَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا تَكَلفَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَم أستخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أولي الله أستخذ وليا فاطر السماوات قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم على أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يُصرق عنه يوم عيد فقد رحمه وذلك الفوز المبين وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر كلا كاشف له الا هو ولي يمسك الزمام ضد كل كلا كاشف له الا هو يعني وإن يمسسك بغير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بغير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده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 وَالَّذِي رَسُولٌ إِنْ أَطَاعَ سَرَّابَةً ذُلِيلٌ لَا رَسُولَ شَهِيدٌ لِإِيْوَادِكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ بِهِ وَمَنْ دَرَى وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُ وَيُعِيدُ هُوَ الْأَحَدُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى فَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدَ قُلْ لَا أَشْهَدَ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ بريء لما تشركون قل إنما هو إلا هو واحد وإن الَّذِينَ بريء لما سَيَنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنَّا أَمْ الَّذِينَ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم من من استرعى على. كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن اترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح ونقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أشركوا. أين الذين أشركو أي مشركوكم الذين كنت تزعمون ثم نقول للذين أشركو أي مشركو لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يكترون لَن تَنأَى يَسْقَهُ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أنفسهم وما يشعرون وإن يخلصون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا نرد ولا نكذب بآيات ربنا نكون من المؤمنين ويقولوا ربنا إنك ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم نرد ولا نكذب ب بل بدى لهم ما كانوا مخفون من قبل بل بدى كاذبون ونرد لعادوا لما نرد عنه وإن هم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حواسنا الدنيا وما نحن بمدوتين وقالوا di polo you don't know أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إنكم سَوْفَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ تَأْوِيلُهُمْ أَنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ بَلْ إِيَّاهُ تدعون فيكشف ما تدعون إليه. ما تدعون إليه إنساً، لا يكشف ما تدعون إليه إنساً، وتنسون ما تشركون، لا يكشف ما تدعون. أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم ولقد أرسلنا إلى أمم من طبق فأخذناهم فأخذناهم وَالذَّرَّاءِ إِلَى اللَّهِ يَكْذُرُونَ بَأَخْذَ كونسان كذبهم فاورنا سائرهم اروا انا اتى الله ولاكن قد كذبهم ولكن كونسان كذبهم وزين لهم ما كانوا يعملون ولكن ارتبطوا البر وزيّن له السيطان ما كانوا يعملون فلما لسوا ما ذكروا به فسحنا دوابة كل شيء حتى فإذا هم مدرسون حتى إذا فرقوا بنا أرسوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدرسون فقطع ذلك الذين ظلموا فاقتل عذابهم لقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله نصرف الآيات ثم هم يصدفون أوهر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا هم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم Cubes早 <inaudible> Ash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 ولا جبيع لعلهم عنه هم يتقون ولا كفارٌ إلا الذي من الظالمين وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتح كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. أن إِلَّا مِنْ دُمُسٍ فِجَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ I Amen. Mm -hmm. أنت في ظلمات الأرض ولا رطب ولا دشود. <تصفيق> عباده ويرسل عليكم حفظ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ ويرسل عليكم حفظة حتى تتوسط لروح Oh uh. أُمْسِي عَنْهُ وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَسَبَعْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَاعٌ وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَسَبَعْ أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَلِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ Amin. يَقْرَ وَسَوْفَ تَتْلُونَ وَسَوْفَ تَهْدِينَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ فَإِذَا قَائِتَ الَّذِينَ يَحْضُونَ فِي أَيَادِنَا بَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَحْضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يَسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا فَتَقَعُدُ بَالدَّلِكِ رَامَنَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ مَا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ بِسَلاَنَ تُجْمِعُ مَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من كهوته الشياطين في الأرض حيرا I ما رأى القمر باهظا الذين آتيناهم الكتاب والحكم واليبوة قَدْ يَعْلَمُ كَمَا بِهِمْ قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ رَأَيْنَا أَسْفَلَهُمْ أَرَاهُنَا فَإِنْ قَدْ كُنَّا بِهَا قَوْمًا لاذي من هذا الله ولا إذا لذي من هذا الله فبهدائهم قتبي فبهدائهم قتبي إلا أسألكم عليه الدرج الله حتى قرره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْكَافِرُونَ وَلَا الْمُسْتَهْزِئُونَ وَلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ أظلم مريم انظر على الله كثيرا او صاروا روحي الي ايديا منهم ها الى من اجزلنا باب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون دون العالم را من ولي عن حق في رضوان ثم هاذه انت ولقد كنتم فرادا كما خلقكم يَمِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ك منه والشمس والقمر أصحابنا فالفَائِضَةُ وَجَعَلَ الْلَّيْلَ سَدَّهُمْ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُصْبَانَهُ ذَلِكَ سَقُودِي. خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَنُنَزِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا الْكِتَابُ نَزَّلْنَاهُ لِأَنذَارِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِن نَّفْسِهِ نُورًا وَهُدًى تَقَلُّوٌ وَمُسْتَندٌ وهو الْبَاقِي مِنَ الْأَمْرِ فَاعْفُ عَنْهُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْفَعُونَ وَاهْدَتِهِمْ مِنَ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَمُسْتَوْدَعٌ ذَلِكَ قلب الصلم الآيات لقرب يفترون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهو, وهو الذي أنزل أَنُمِتَّ ثَمَرَاتِهَا فَأَخْرَجْنَا لَهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا بمتراببا، فأخرجنا منه نبات كل شيء، فأخرجنا منه خمرا، نخرج منه حبا متراقبا، نخرج منه حب. بَمُتَرَاتِبٍ وَمِنَ النَّخْلِ نُصَلِّهَا كَأَنَّهُ كَوَنٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاتِبًا وَمِنَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَّشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَ ذاهبون الى ثمره اذا اسموا وينض الى ثمره اذا اسموا وينض ان في ذادكم لا آيات لقوم يؤمنون إن من ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء. وخلقهم وخاقوا له بنين وبنات بغير عبد وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يوصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبه بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَالِكُمُ النَّارُ رَبُّكُم لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ كل شيء بحفظه وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللصيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللصيف الخبير. وَبِذَا أَنْكُمْ ضَرَائِعٌ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبَى صَرَفًا لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيٌّ فَعَلَيْهَا قَوْلَ دَا أَنْكُمْ ضَرَائِعٌ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبَى ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس سَوَاءٌ نُبَيِّنُهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَتَكَذَّبَ مُصِرُّ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَخَلْنَا بَلْ سَوَاءٌ نُبَيِّنُهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبَعَ ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المسركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَ مَا كَعَلَيْهِمْ عليهم بوكيل وما دعلناك عليهم حبيبا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون فيسب الله عدوا بغير علم ولا تسب الذين يدعون منه كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية كُلُّ امَّا مَا الْآيَاتُ وَإِنَّ اللَّهَ كُلُّ امَّا مَا الْآيَاتُ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَا يُزَئُكُمْ أَمَّا إِذَا زَا نُقَلِّبُ أَنفُسَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَهْوَى لَمَرَّةٍ وَنُقَلِّبُ أَنفُسَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهِ أَوَلَمْ َرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ كَمَا لم يؤمنوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء كُبُلَمَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ كُبُلَمَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. وجَعَ مَعَ لِي مَنْ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يتعى الله ولكن ما أكثرهم يجهلون وكذلك زعلنا لكل نبي عدوا سياصين الإنس والزن يوحي بعضهم إلى بعض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والزن إلى بعض يوحى بعضهم إلى بعض زخوف القول غورا يوحى بعضهم إلى بعض زخوف القول غورا ولو شاء ربك ما فعلوا مَا رَبُّكَ مَا فَعَلوا فَذَوُقُوهُ وَمَا يَفْتَرُونَ تَلَوْهُ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَضْحَوَ إِلَيْهِ إِذًا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَا يَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ وَلَيَطْغَوْنَّ عَلَىٰ آدَنَةِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ أَفِي وَثِ يَهْدِي وَالَّذِي يَخْتَرِفُ مَا آمَنَ وَمَنْ قَتَرِفُ أَفَغَيْرُ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ كِتَابًا مُفَصَّلًا أبغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مبصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل زلوا من ربك بالحق، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم زلوا من ربك بالحق. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدِقًا وَعَدْلًا وَتَمَّتْ كلمة ربك صدق فهو لا, لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهو السميع العليم وإن تفع أكثر مَا فِي الْأَرْضِ يضلك عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وإن تفع لا يقول إلا ظن وإنهم إلا يخوفون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربته هو أعلم من يضل عن وهو أعلم بالمبتدين وهو أعلم بالمبتدين فقلوا مما ذكره الله عليه إن كنت بآيات تَكُلُوا مِمَّ أَدْكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا مِمَّ أَدْكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَطَرْتُ وَلَنْ نُكَلِّفَكُمْ مَا حَمَلْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا طَفِيرْتُمْ بِهِ وَمَا عَلَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنْهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ وَقَدْ ظَلَمُوا وَلَنْ مَا حَمَلْتُمْ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم ك هو أعلم بالمعتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذو ظاهر الاسم وباطنه وذو ظاهر الاسم وباطنه إن الذين كسبو الناس ما سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الناس ما سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يزرع. اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن جاءَ قِيَمَ لَا يَوْثُونَ إِلَاءَ أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ دَيَ قِيْنَ لَا يَوْثُونَ إِلَاءَ وَإِنْ أَطَعَ أَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن فلوف الظلمات ليس بخالد منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعون وما يمكرون إلا بأنفسهم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وإذا حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته كيصيب الذين أجرموا صغاء عند الله وعذاب شديد كانوا يمكون سيطيب الذين أجرموا طوار عند الله وعداب جديد بما كانوا يمكون فمن الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل له يجعل صدره ضيقا حرا كأنما يصعد في السماء ومن يجعله ضيقا له يجعل صدره كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربهم مستقيما وهذا طعاق ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم لهم دار السلام عند ربهم لهم دار Allah di.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 الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من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 لا تتفعوه إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ إِلَهَ دَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّشْ هَذَا أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ هَذَا قُلْ هَلْ لِلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ رَبُّنَا مَاذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ رَأَيْتَ يَشْهَدُونَ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعبدون ولا تتبع أهواء والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أكل ما حرم ربنا عليكم عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللَّهَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الَّلَّهَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُتُلُ أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلّا بالحق وَلَا بَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّعَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليكين إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا ما لا يحل اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وانف الكيل والميزان بالقسط وانف الكيل والميزان بالعدل لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُوبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذلكم وفاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تابعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصّوك به لعلكم تستقون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 ثم أتينا مودا الكتاب بما من على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدا ورحمة لعلهم بلقاء رب. يؤمنون وتفطيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنت انزلناه مباركم فاتبعوه واستقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب انزلناه مباركم فاتبعوه تقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أهلا داينيم قبرنا على طائفه من قبلنا و ان كن ما عنذرتهم لغافلين على طائفهين اقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدا منهم او تقولوا قَد جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَة فَضَلَّ جَاكُمْ بَرِيئَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَة فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفْ عَنْهَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفْ عَنْهَا سَنَذِ ذَٰلِكَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سوء الْعَذَاب بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ سَنَذِ ذَٰلِكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا الْعَذَاب هل إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك هل ينظرون ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا مُنْتَوِرُونَ قُلْ يَا دَاوِلُونَ إِنَّا مُنْتَوِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ان الذين فموا قول دينهم وكذبوا عليه قد منهم فيه تايين انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من عله عش رمسا لها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى. من دين قيما اللتي إبراهيم حنيفة قل إن لي داري ربي إلى طرط مستقيم قريبة حنيفة وما كان من المشركين وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما ماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونصيبي وبحياتي ومالتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أهوان المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أَعْرِضَ اللَّهِ أَبِي رَبَّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. قل أَعْرِضَ اللَّهِ أَبِي رَبَّ وَهُوَ رَبُّ كُلِ تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ولا تذر ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم يختلفون، وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وهو الذي دع لكم خلفاء الأرض ورفع بعض. فاقم فوق بعض درجت ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبنواكم فيما آتاكم وَرَفَعَ رَأْسٌ فَوْقَ بَعْضٍ دَاوَجَاتٍ الَّتِي بَلَوْهَكُم بِمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ كَذَلِيلُ الْعِقَابِ وَالْعَذَابِ.